هُلَذًا كَانُوا مُسْلِمِينَ ذَرَهُمُ الْبَأْسُ قُلُو وَيَسَمَتْ دَهْوُهُمْ وَيُلْقِي بِلَأْمُ وما أهلتنا من إلا ولا كتاب لا وما يستخون. وقالوا يا أيها الذين اذن عليهم إن كَلَمَا شَمْنُوا لَوْ مَا كُنَّا ذِي مِنَ الصَّادِقِينَ ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا من ونحن نزلنا ذكر وإنا له عليك في شعر الأولين وما يأتي من الرسل إلا كانوا به كذلك نسلكه في قلوب المجرمين ما يؤمنون به وقد خلت سنة الآخر ولو فتحنا على باب من السماء فظل في رجول قالوا إنما سُجَّد هَبْ لِقَوْمِنَا بُشْرًى مِّنْ عِنْدِ رَبِّهِمْ مَن يُحْيِ عفيناها من كل شيء طارق من من ترقى سب غفاة بعرش ياب وال مَدَدْنَا ومَذَدن فِيهَا قين فيات وَأَ فَث الن فيه منِ قُِ شيءَين بابا هيش ومن لم له يران وَمَا مَنُونَنِ لَهُ إِلَّا بِصَدْرِ مَحْزُونٍ وَأَرْثَ الْمَرْعِيَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحِيطُ وَنَمِيتُ وَنَحْنُ الْوَالِدُونَ وَلَا قَدَرٌ لِّنَالِ الْمُتَّقِينَ وَنَقَدَ عَلِمَ الْمُزْلَعِينَ وَإِنَّ رَبَكَ هُوَ يَحْسُرُهُ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْفَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَاءٍ مَثْنُونٍ وَالْجَنَّ خَلَقْنَا وَإِنْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ خَيْطَالٍ مِنْ حمأ مسجون فَإِذَا سَوَّيْتِ نفلس فيه من امروحي فقع له الساديد فان سن دمن قال يا إبنية ما لك ألا تكون معا ساجدين قال لم أكل لأجد البشر وإن وليك اللغنة إلى يوم الدين لَنفَئْنَنَّكُمْ مَأْوَى بِلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ مِن وَقْتِ وَأَيْتَنِينَ أُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّ هُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا الْبَالَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَقِ قُلْ هذا سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى إن عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ إِنَّ الْبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ إِلَّا مَنْ سَبَقَكَ مِنَ الْغَامِرِ أضعاف لكل باب المتقين في ذنة وعولون إن المتقين في ذنة خلوها بسلام آمنين ونزغنا ما في صدورهم من غل إخواناً ولا صور لا يمسون فيها نصبا وما من نهب مخورين نبي أعبادي أن أن الغفور الرحيم وأن غفابه هو النغفاب الأليم ونبئهم عن ضعيف إبراهيم إذ دخلوا Thank uh -huh. يا بغلام عظيم، قال أبشر على أمّ ثاني الكبوع فبما كبش. يَوْمَ نُبَشِّرُكَ بِخَيْرٍ كَبِيرٍ فِي مِنَ الرَّقْ To me, O mercy of تَهْوُونَ قَدَرَنَا إِنَّا نَرَاكَ غَاضِبًا قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه الحق وإنا لصادقون فأسعد أهلك بقطع من الليل bien à un din ba àrou un pin eu وَمَا كَانَ هَٰذَا إِلَّا أَمْرًا أَنَّا نَجْعَلَ بِرَاهُ يايتي فلا تضحي لَعَمُوكَ إِنَّهُمْ لَفِيكَ رَتِّي مِنْ رَّمْلٍ صيحتوا من الشرفين فجعل النعال يأسفون وأمطرنا نعيم أجراً. إن في ذلك لا. هو ما نبي إمام مبين، ولقد كذب أصحاب كانوا ينخثون من الجبال بيوتاً آمين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما قالوا يحسبون وما خلق إلا خل صاحب جميل إن ربك هو الخلاص والهدي ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم لا تمجد إنا ما أمان دغنا به من نور ولا تحزن عليهم جنا دره الق الذين يجعلون مع الله إله الأخر فسنف يعلمون ولقد نظلم أنك يظلم يا قصادك بما يكونون فسما بخلهم ذر بك وكمنا ساد ديننا وعبدا بانك